اذْرَأَنَا رَأْفَ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 قال قد اوتيت تسالك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الاء امك كما يوحى ان قد في فيه في التابوت تقذفي في اليم فليلقه اليم بالساحل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 پر جی کئی تر نل تہ زن و کچل تین کمیل نو پل سی نی اہلی مد یا نم چل کدری موس و تری نک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 قالا ربنا إننا نخاف أن يخرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك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 114. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا 115. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 116. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نَحْنُ ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما, بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 125. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا 126. وقد أفلح اليوم من استعلا 127. قالوا يا موسى إما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 112. وألق ما في يمينك مَا ما صنعوا 113. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا 114. فألقي السحرة سجدا 115. قالوا آمنا برب هارون وموسى 116. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنِهُ لَ بعكُم الذي عََّمَكُمِّحس فَلَ أُقَِّ عَأَدَكُمْ وَأَوْجُلَكُم مِنْ خلِلَافُِ وَلَ صَلبََّكُمْ فِي ج ع النخلْ وَلَ تَعللَمَّ أَّونَا أَشَدُّ عَذاابَو وَأَبقام قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى آثَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَضَارَ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا 129. أفطال عليكم أَمْ أم أردتم يَحِلَّ يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي مَا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم سَيَلْقَوْمِ تَقَدَّثْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 124. قال فما خطبك يا سامري 125. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي 126. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي اليَمِّ مِنَسَفًا 112. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما 113. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 114. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 114. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 115. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 116. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْثَّمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذ يَاتَّبِعونَ الداعَ لَا عِ وَجَلَ وَقَشاتِ الأصْواسُ لِ الرحمنانِ فَلَا تَسْمَعُ إِللاا همَمسَا يَوْمَئِذِ الل تَآتَعُ الشَّقَعَةُ إِللاا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمَان وَرَضيَ لَهُ قَوْلَا يِعلملَمُ مَا بَيْنَ أَذهِم وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحطُونَ بِهِ علمَان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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبطى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها